بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرفون تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا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 لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا تَرَانَ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَهُو الذي سَخخَرَ لِبَحرَ للتَأقُلُ مِنْهُ نلَحْمَم فَرِي وَتَسَْخْرِدُ مِنْه حيةَ تَلبَسُونَهَا وَتَرَ الْخُلكَ مَ وَاخَِ فِيهِ وَللتَبتَغُ مِ فَقْل وَللتَبتَغوا مِنْ فَقهِ وَلَعَكُمْ تَشكُون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 قالوا أساصير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يظنونهم بغير علم ألا ساعدون مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرى عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين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 بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِنَّ الدِّينَ أَحْسَنُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَحْسَنُ وَلَدَاعُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَتَهَا أُولُو التَّقْوَى جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يشاء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 أو يأتي أمر ربك ذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن إن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوه وحاق بهم ما كانوا بِهِ يستهزئون وقال الذين اشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيئا وقال الذين اشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيئا نحن ولا آبائنا ولا حذرنا من دونه شيئا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 يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ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 دَأْنَهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ قَفْ فَيَقُوْمُ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا قُلْنَا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَرַكَّنُوْنَ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 وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْتَزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ان ربكم لراؤفه رحيم اولم يروا انا ما خلق الله من شيء يتفىء ظلاله يتفىء ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم دافرون وَلِلهه يَشكُرُ م بِ السَّمَرَ وَاتِ وَمااف الأض دَّ وَالْمَ لائكَةُ وَهُم لا يَسْتَكْبون يَخَافُونَ رَبَّ مِن فَعُوقِهِم وَيَفَلُونَ ماَا يُؤمرُون وَقالَا الله ل تَتَّخِذُونَ إِلَٰهَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِن يَا يَفْرَهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الذِّكْرُ وَالصِّبَاحِ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ الله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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الشوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة وذلك يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أددهم لا يستأخرون ساعة وَلَا يستخدمون ويجعلون لله مَا يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن له الحسنى لا جرم أن له النار وأنهم إِنَّ اللَّهَ لَقَادِرٌ أَن يُنْزِلَ عَلَىٰ أُذُنَيْهِمْ مِن سَمَاءِ فَيَسْمَعُوا وَهُمْ صُمٌّ ۚ وَمَا هُم بِسَامِعِينَ ۚ إِلَّا شَيْءً مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ يَجْعَلُ مَا شَاءَ سَهْلًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَقُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سالغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَن اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ قَُّ قُِمِن كلُلِ الثَّمرَاتِ فَسْدُ فيِي صُول رَّكِ ذُلول يَخْردُ مِن بُقُونهَا شَرابٌُ مُختْتَلِقُأَوَابُوه فِيهِ شِفَ قُلماس إَِّ فِي ذَلِكَ ل آيَةَ لِقَوْ مِ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 فَمَنِ الَّذِينَ قُضِيَ بِرَأْسِ دِيرِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا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 فَمَنْ وَزَّقْنَاهُ مِن نَّارٍ رِّزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا آبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوده أينما يودهه لا يهد بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الطَّيْرَ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ من بيوتكم سجنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعبكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا ومتاعا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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ مُبِينٌ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا كَانَ فِي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 إِ اللهَّهَا يَأْمُ بِالعَادِرِ وَلكِخشان إِ اللهَّه يَأْمُر بالِالعَدِل وَالْإِحْسان وَإتَائِذِقُرْربَ وَيَنهَا عَن فَخْشَِ وَالْمُنكَرِ وَلِبَغْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوِّهَا ولا تكونوا كالذين قضت غزلنا من بعد قوة أنكاتا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله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 إِنَّمَا سُطَارُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِفُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قل نزله روح القدس من ربك للحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشرة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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا درم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هادروا من بعد ما فتنوا وَمَا جَادَلُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذه العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم غياه تعبدون إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَدَ وَالْسَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِكْرِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَابٍ وَلَا عَالٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ